فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إلَى النَّاسِ يَومَ الحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُ وَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّغَيِّرُ مَّوْعِدِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا, فأتموا إليهم عهدهم إلى قَدَّتِ الله إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فَإِذَا سَلَّكَ الْأَشْهُرُ الْحُرُّ مُفَقُّتُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وخذوهم وَقَعُودُ لَكُمْ كُلَّ مَنْصَد فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة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 ثم عند المسجد الحرام فمستقام لكم فمستقام لكم فاستقيم لكم إن الله يحب المتقين. وَإِنْ يَوْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةِ يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ ضالّون فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيل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 فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإحوالكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون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 فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أَنَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا كَثِيرًا أَيْمَانُهُمْ وَهُمْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَغُنَّ بَدَؤُكُمْ أَمْ وَلَمَّا أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحْقُقُ أَن تَخْشَوْكُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قاتلوهم يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيْكُمْ وَيُحْمِلُهُمْ زیم و انصار کم علیم و یشف صدور قوم مؤمنین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 اعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام وَلَا تُؤْتِ الزَّكَاةَ وَلَا تَهِنْ مَن يَخْشَى من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين